فقال سال موسى اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم فاخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا